محمد بن عبد الوهاب الثميمي النجدي رحمه الله تعالى الأصل الثاني من الأصول الستة التي بينها ربنا بيانا تاما يفهمه العامي قبل المتعلم الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فبيّم الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام نعم قد تقدّم أن ذكرنا هذا أن الله عز وجل أمر بالاجتماع على الحق قال الله تعالى وَاعْتَصِمُوا بِحَبِلِ الله جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا قال الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريحون قال الله عز وجل أيضا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يد الله مع الجماعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أيضا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عبوا علي بالنواجد فالافتراق والاختلاف أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحصوله وأخبرنا نبينا وأمرنا بالاعتصام بسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسلم إذا بدأ الاختلاف والاختلاف أمر كوني لا بد منه قال الله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك لكن هذا الاختلاف إذا ما حدث فإنما يحسم بالرجوع إلى الكتاب والسنة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 هو الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تركت فيكم ما أن تمسكتم بهما فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة أما أهل الأهواء والبدع فأهواؤهم لا تخليهم للاستسلام لحكم الله وحكم رسوله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم فالاختلاف ضعف في الأمة وهوان قال الله عز وجل ولا تنازعوا أكمل فتفشلوا وتذهب ريحكم فالفشل إذا ما حصل تنازع واختلاف وشقاق يحصل الفشل فإذا قال قائل الاختلاف مع أهل الباطل ومفارقة سبيل الباطل أليس هذا من الاختلاف والخلاف الجواب هذه مفارقة محمودة أو مذمومة أجيبوا هذه مفارقة محمود أن تجانب سبيل المجرمين أن تجانب سبيل أهل البدع أن تفارق سبيل أهل الأهواء أن تنأى عن طريقتهم عن بدعتهم عن ضلالهم هذه مفارقة محمود ولذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمد فرق بين الناس وفرق بين الناس ألم يفرق نبينا بين المؤمن والكافر أجيبه فرق علاء فرق بل فرق بين الولد المؤمن والأب الكافر وبين الأب المؤمن والولد الكافر ولذلك هذه مفارقة أمر الله بها ولتستبين سبيل المجرمين أما أن نبقى على تلك القاعدة الآثيمة نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه قاعدة تهدم أصول الدين تهدم قوام الدين تجعل الكل برا وفاجرا على حد سواه وتجعل أيضا صاحب السنة وصاحب الهوى على حد سوى وتجعل المحق والمبطل على حد سوى لا شك أن هذا من الضلال والتضليل فصاحب السنة مأمور بلزوم السنة وأهل البداع مأمورون بمفارقة بداعهم والرجوع أكمل إلى السنة يعني أهل السنة يبقون ويصبرون على سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأهل البداع مأمورون بأن يفارقوا بداعتهم وأين يذهبون إلى السنة إذا لا يترك السنة السنة من أجل الإجتماع من أجل الاجتماع ومن أجل الائتلاف ومن أجل الاتحاد لا ولو أنك تبقى وحدك ولو أنك تبقى وحدك الحق منصور بقوته بأدلته ليس الحق منصورا بكثرة الأتباع لا إذا كثر أتباع الحق فهذه نعمة هذه وإذا قل الأتباع هل معنى أن الحق صار باطلا أجيبه لا الحق أن تنزم الكتاب والسنة على ما كان عليه سلف الأمة ولو كنت وحدك أنبياء أنبياء معهم المؤجزات ومعهم البراهين ومع هذا يأتي النبي وليس معه أحد نبي وليس معه أحد هل قصر في الدعوة أجيبه لا هل لم يكن ذا بيان وحجة لا هل خالف أمر ربه لا الأنبياء هم المصطفون الذين اصطفاهم الله عز وجل وهم خيرة الخلق فليس الميزان في معرفة الحق كثرة الأتباع الدعوات الحزبية تعول على كثرة الأتباع قال أنا صوفي لا أبأس حياك الله المهم أنك مسجل عضو في الحزب قال وأما أنا فأنا علماني أفصل الدين عن الدولة قال لا أبأس لا يضر المهم أنك معنا في الحزب وآخر قال أنا أدعو إلى الاشتراكية قال لا يضر هذه اشتراكية إسلامية هذه اشتراكية إسلامية المهم أنك معنا في الحزب وهكذا فصاروا يكثرون ويجمعون تركوا المعتقد الصحيح وتركوا المنهج النبوي وتركوا الحق الأبلاج من أجل أن يصلوا إلى الحكم من أجل أن يصلوا إلى الحكم لأن كل حزب كما قال الله بما لديهم فرحون ولأنهم دخلوا المعارك السياسية دخلوا المعارك السياسية التي فرضتها دول الكفر من الذي فرض على المسلمين ديمقراطية الغرب من دول الكفر ومن دعائم هذه الديمقراطية التعددية تعدد الأحزاب حزب كذا, حزب كذا حزب كذا حزب كذا حزب كذا فحصلت بينهم العداوة والفرقة والبغباء والشحناء والكذب والماكر من أجل أن يتسلقوا حتى يصلوا إلى الكرسي حتى يصلوا إلى الكرسي فمن أجل هذه الأحلام التي يحلمون بها الليل والنهار تركوا الاجتماع على الحق وتركوا لزوم السنة وتركوا دعوة التوحيد من من الفرق الحزبية الآن الجماعات الحزبية يحارب الشرك من يوجد الجواب لا يوجد اذهب وقل له إن الناس يعلقون التمائم والحروث قال ما هذا وقته؟ هئه وقل له إن القباب والأضرِحة مشيّدة قال ما هذا وقته؟ هئه وقل له إن بعض الناس يدعو الأولياء ويقول يا سيدي فلان ويوموت على الشرك قال ما هذا وقته؟ إذن ما هو وقته؟ قال وقته المعركة السياسية المعركة السياسية والمصول إلى المناصب والكراسي فليس للمسلمين إلا دعوة أهل السنة ليس للمسلمين إلا دعوة أهل السنة النبي ما عول على البحث على الكراسي ولو أراد فقد عرضت عليه ألم تعرض عليه أجيب عرضت عليه لكنه أراد أن يصحح عقائد الناس وأن يصرفهم عن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وأن يغرس التوحيد في قلوبهم فيعظموا ربهم محبة وإجلالا وتعظيما وإخباتا حارب الشرك بكل صواره وأوذي من أجل هذا غاية أل هل وهم يضعون سل الجزور على ظهره قال لا سأغير الحركة الآن فتصبح دعوة إيش حركية دعوة حركية سأتفاوض مع أبي جهل وسأتحدث معه أبي لهب ونسوي مؤتمر القمة هل فكر هكذا هل فكر هكذا كان يمر على أصحابه ويقول صبروا وإن لكم الجنة بماذا كان يعدهم يعيدهم بالجنة يا أبوناي كنت مسافرا كان يعيدهم بالجنة كان يعيدهم بالجنة اليوم ماذا يعيد الأحزاب بعضهم بعضا سأجعلك وزير الكهرباء وأنت ستكون وزير أنت ستكون وزير المالية وهو أهم وزارة هذه أهم وزارة من أجل التدفق من أجل التدفق في الأموال التي يحاربون بها أهل الحق فليعلم المسلمون مكر هؤلاء وكيد هؤلاء وهم يتسللون بين المسلمين لواذا طيب طيب ولا ماهو طيب قال ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا نعم نهن ربنا عن التفرق وعن الاختلاف لأن الفرقة والاختلاف تسبب ضعفا بل لما رآهم عند أن نزلوا واديا رآهم كل قد كل واحد قد أخذ شعبا زلس في شعب مع أنهم في مكان واحد هل رضي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أجيبه رضي لا ما قال إن تفرقكم هذا من الشيطان إن تفرقكم هذا من الشيطان رغم أنه كان تفرق أبدان ولم يكن تفرق قلوب لم يكن تفرق قلوب فكان الصحابة بعد هذا يجمعهم بصاط واحد يجمعهم بصاط واحد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان يأمر بتسوية الصفوف فرأى رجلا باديا صدره في الصف يعني متقدم شيئا يسيرا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ عباب الله لتسون صفوفكم او لا يخالفن الله بين قلوبكم انظر الاختلاف في الابدان يجر الى اختلاف القلوب فاهل السنة تجتمع قلوبهم وتجتمع ابدانهم ولذا حبذا حبذا ان يجمع اهل السنة مكان واحد ولذا تقوى تقوى دولة أهل السنة الدولة السلفية الدولة السنية إذا اجتمع أهلها في صعيد واحد ولذا من مكر الدعوات الحزبية أن يفرقوا بين المسلمين يفرقوا بين المسلمين قال المؤلف وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه ويزيده مضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك مثل حديث العرباض ابن سارية الذي رواه الإمام الترمذي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 وعلى آله وسلم قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا إذن الاختلاف سيحصل وهل هو قليل أو كثير أجيب اختلاف كثير انظر اليوم إلى الاختلاف في أمة الدعوة في أمة الإجابة انظر إلى الاختلاف أحزان جماعات فراق وطوائف وكلها تدعي وصلا لليلا وليلا لا تقر لهم بذاك القل يقول الحق عندي والصواب معي وهم هذا يكذبون الحق ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفهمه الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان فإذا قال قائل هذا الاختلاف الكثير والتفرق الواسع هل له من علاج؟ ما الجواب عندكم؟ له علاج هذا الدواء له دواء من يعرف الدواء فليقولها أنا ذا أفيكم أحد يعرف الدواء تعرف يا ابني الدواء أنت قم صيب لي لا قلت يا ابني أنت كانت تكون يا أبتي <تصفيق> نعم يا بني ما هو الدواء إيشعى الدواء ما هو الدواء لهذا الاختلاف والافتراق يوجد له دواء يوجد له الدواء ما هو إيشعى ما هو الدواء لهذا الاختلاف ما عندك طيب اجلس لماذا رفعت يدك من عنده الدواء فليقولها انا ذا قم عندك انت الدواء لهذا الاختلاف يا ابني صارت احزابا كثيرة او ليس كذلك وصارت فرقا كثيرة او ليس كذلك من علاجه ما هو الدواء الكتاب والسنة دليلك واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وحديث العرباب أيضا فيه الدواء فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا هذا هو الداء اسمع الآن إلى الدواء فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عبوا عليها بالنواجد الجماعة اليوم عندهم السنة تشدد صح وإهفاء اللحية تنطع رفع الإزار تكلف هكذا أولا الحرص على أن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم غنو الحرص على تطبيق السنة كشور عندهم أولا عندهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواج أنت إذا وضعت شيئا بين ناجديك أسنانك هل يتفلت؟ أجب يتفلت؟ لا يتفلت فأنت السنة ينبغي أن تتمسك بها أعظم التمسك لأنها هي المخرج من هذه الفتن المخرج من هذه الفتن عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عبد علي بن نواجد عندك يا بني السؤال الكبير أنت لا هذا قم الخلفاء الراشدون من هم؟ عمر عمر بن من عمر بن الخطاب وابكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عثان أحسنت أجبت وأصبت نعم إذن السنة جاءت بالاجتماع وذنب التفرق افترقت اليهود إلى إحدى وسبعينة وافترقت النصارى إلى 72 في إرقى وستفترق أمتي أكمل إلى 73 في إرقى كلها في النار. كلها في النار إلا كم؟, إلا كم إلا واحدة من عرفها فله درهم من عرفها فله درهم من عرفها فله درهم قم أهل السنة والجماعة خيرا إن شاء الله ما نستطيع أن نخطئك نريد الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم كل في النار إلا واحدة قالوا من هم يا رسول الله من هي هذه الواحدة بماذا أجاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم الذي يعرف يرضى يده قوم من كان على ما مثل ما انا عليه واصحابي وفي روايه وفي روايه ما عندك استريح قوم اجلس وفي رواية قل الجماعة أحسنت وفي روايتهم الجماعة اليوم تقول لهم هذه الأحاديث كأنهم لا يسمعون لا بأس بالتعددية لا بأس ولا بأس بالأحزاب لا بأس ولا بأس بالجماعات لا بأس ألا تستحيون وأنتم تخالفون أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتخالفون قبل هذا أمر ربكم عز وجل كم قد فرقتم بين المسلمين بل فرقتم بين أهل بيت واحد هذا مع حزب كذا وهذا مع حزب كذا وهذا مع حزب كذا أهل السنة ما عندهم هذا التفرق ما عندهم هذا التفرق من كان صاحب سنة لو كان أبيضا أسودا رفيعا وضيعا مشريقيا مغربيا أحبوه وإن لم يرواه وإن لم يرواه فالسنة تجمعهم السنة تجمعهم لكن أهل البدع يتناحرون فيما بينهم يكفر بعضهم بعضا يضلل بعضهم بعضا يقاتل بعضهم بعضا فهم أهل ضلال وزير ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين رجع الامر عند هؤلاء الى ان التفرق في اصول الدين وفروعه هو هو الفقه في الدين هو العلم والفقه اذا قلت له لماذا هذه التعصبات المذهبيه لماذا التعصب الى ابي حنيفه لماذا التعصب الى مالك لماذا التعصب إلى أحمد بن حنبل لماذا بطع الصب إلى محمد بن إدريس الشافعي قال هذا هو الإن هذا هو الفقه لا أخرج عن المذهب قيد أنم فأنا مالكي لا أأخذ إلا ما قاله مالك والآخر يقول أنا شافعي لا أأخذ إلا ما قاله الشافعي والثالث يقول أنا حنبلي لا أخذ إلا ما قاله أحمد بن حنبل والرابع يقول وأنا من تركنا؟ حنفي لا أخذ إلا ما قاله أبو حنيفة تعصب مقير جعل هذا هو العلم فرق الأمة إلى هذه المذاهب وإلى هذه الطوائب حتى كان في زمن متأخرين في الحرم المكي كم محراب كم أربع محارب الأحناف عندهم إمام والمالكية عندهم إمام والشوافع عندهم إمام وأبو حنيفة الحنفية الأحناف عندهم امام اربع محارب تفرق المسلمون وتمزق المسلمون بسبب التعصب المذهبي وهنا سؤال هؤلاء الائمة مالك ابن انس احمد ابن حمل ابو حنيفة النعمان ابن ثابت الشاذي محمد ابن ادريس هل دعوا إلى هذا التعصب أم لا <تصفيق> الذي يعرف يرفع يدا نعم قم أيها الأخير قم لم يدعوا إلى التعصب صحيح هل تحفظ من عباراته شيئا قال الإمام مالك ابن أنس كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا مالك بن عنس يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأين المالكي المتعصبون؟ لا يأخذ إلا ما قاله مالك وما سوى مالك لا يساوي عنده شيئا هذا باطل هذا تقليد مقيض هذا تعصب مذمون هل حوى العلم عالم أجيبه أجيبه هل حوى الحق كله عالم أجيبه لا كل عالم يصيب ويخطئ يعلم ويجهل, ويجهل هذا مالك بن أنس إمام دار الهجرة يقول كل يؤخذ من قوله ويراد إلا من, إلا من إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم من يحفظ كلاما لغير مالك فليقل أنا قم أيها المتردد قم ترفع يدك نصف رفعها كذا يقول الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهل إذن الشافعي يعول على قوله أو يعول على الحديث أجيبه يعور على الحديث فقوله ليس بحجة إنما الحجة الحديث ولذا أنا سأسألك العالم قول العالم يحتج به أو يحتج له فكر فكر قبل أن تجيب قول العالم يحتج به أو يحتج له يحتج له من فرق بينهما الذي يحتج به هو الدليل. كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم والذي يحتج له قول العالم الآن لو قال الشافي قولا قلنا للشافي ماذا أين الدليل لو قال مالك بن أنس قولا قلنا لمالك أين الدليل ولو قال أحمد بن حنبل قولا قلنا لأحمد بن حنبل أين الدليل أدليل. ولو قال أبو حنيفة قولا قلنا لأبي حنيفة أين الدليل أدليل. وقد وجد مرة شيخ متعصب آما اجلس في بلادنا هذه وذكر كلاما وقولا فقام له شاب فقال له أين الدليل أيها الشرير فصفعه على وجهه وقال هذا هو الدليل هذا هو الدليل لأنه أخرجه أمام الناس أهل السنة يفرحون إذا قيل لهم أين الدليل تبرق أسارير وجوهين وتنشرح صدورهم ويعلموا أن الأمة بخير أن الأمة بخير طالما أنهم يسألون عن قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما أن يسير أن تسير الأمة وراء الأشخاص وراء الأشخاص لا الرجال ليسوا حج في دين الله مع إجلال العلماء وتوقير العلماء واحترام العلماء ومعرفة منزلتهم وقدرهم فهم ورثت الأنبياء العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا ماذا ورثوا العلماء فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر فلذا التفرق المذهبي التعصب المذهبي حتى بلغ ببعضهم أن المالك لا يزوج شافعيا والشافعي لا يزوج مالكيا حتى قال بعضهم فلعنة الله عداد رمل على من بدل قول أبي حنيفة انظر إلى التعصب انظر إلى التعصب المقيد حتى قال بعضهم قم يا ابني سأسألك أنت هذا الولد قم لولا مالك لكان الدين هالك حق أم باطل أعيد حق ما شاء الله سأعيد لو مالك لكان الدين هالك حق أم باطل باطل لأن الأولى رفضناها فأخذت الثانية صح لماذا باطل أنظر. انظر واحد اثنين اثنين بس ثلاثة لو مالك لكان الدين هالك حقا ان باطل انت ماذا قلت باطل لماذا باطل هذا مالك ابن انس امام دار الهجرة اذا ذكر العلماء فمالك الناج لا تذريب السؤال أكبر منك يا ابني طيب اجلس قم لأن مالك ليس نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا صحيح مالك كلامه ليس حجة بنفسه لأنه يعلم ويجهل يصيب ويخطي على أنه من آئمة الإسلام. من أئمة الإسلام. الإسلام لكن قوله ليس بحجة الحجة قال الله قال رسوله قال من قال الصحابة هم أولو العرفاني إذن لو مالك لكان الدين هالك باطل باطل فالدين محفوظ بحب الله عز وجل دليل قم أين الثوب اليوم هل ديننا محفوظ حفظ السؤال كبير اجلس يبدو أنه كبير اجلس نعم سنظر قم يا ابوناي. ديننا حفظ ما تدري لا بس اجلس نعم قم خلي الولد الصغير ننظر حفظ ديننا من الذي حفظه من الذي حفظه لا تدري وأسفاه اجلس سأنظر غيرك قم أيها المتأخر الله هو الذي حفظ حفظ دينه دليلك لا تقبل التلقين يا بني أشعر بأن أذنيك تتحركان اجلس نام عندما اننا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فديننا تكفل الله بحفظه هذا كتاب الله فكيف حفظت السنه ان اجزت فالكاذرهان كيف حفظت السنه حفظت برجالها أهل الحديث صحيح أحسنت الذي يجيب يأخذ ساعة حتى الشيخ داخل بهذا طيب ثم صار الأمر إلى الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين صارت تعصبات هي العلم يقول لك هذا هو العلم وهو متعصب تعصبا مقيتا ويفرقون الأمة إلى الأحزاب ويسمونها ظاهرة صحية ويفرقون الأمة إلى جماعات قالوا من باب التعاون في الدعوة انظر إلى الكذب انظر إلى الكذب لا لا التفرق شر والاجتماع خير أمر الله به أنت أبناؤك في البيت لو كان كل واحد له رأي وكل واحد له مسلك وكل واحد له طريق ووجهة كيف يمشي البيت هل يعيش استقرارا أجيبه سيعيش اضطرابا لكن لو كان لأهل البيت وجهة واحدة يأيش البيت مستقرا مطمئنا هذا في بيت فكيف بأحوال المسلمين جميعا قال وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون انظر هذا في زمن المؤلف الآن لو قلت يا قوم اتركوا التحزبات اتركوا الجماعات وارجعوا إلى جماعة واحدة جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات ارجعوا إلى جماعة واحدة ألم يقل الله عز وجل وأن هذا أكمل صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبول فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتاقون النبي صلى الله عليه وسلم خط طريقا مستقيما وخط على جنباته طرق منعرجة وقال على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه الطريق واحد وهم يريدون أن يكون طرقا والسبيل واحد وهم يريدون أن يكون سبولا الآن داعية الاجتماع على الحق درويش مجنون متمطع متشدد يا أخي نريد مجتمعا ديمقراطيا مجتمعا ديمقراطيا كيف تريد مجتمعا ديمقراطيا حرية الرأي والتعبير يأتي العلمان فيتكلم بإبعاد الدين عن الدولة ويقولون رأيه يحترم ويأتي الصوف ويدعو إلى القباب والأضرحة والدروشة وهو هو هو رأيه يحترم ويأتي الإخوان بالكرفتة والبدلة الإفرنجية ويتكلم يتفلسف يحترم عنده دين قشور يحترم رأيه ويأتي هكذا أيضا التكفير يكفر مجتمعات المسلمين ويحكم عليها بالردة وأنها مجتمعات جاهلية رأيه يحترم وكلها تحترم الشياطين كلها تحترم فإذا قلت يا قوم أنتم على باطل ارجعوا إلى صراط مستقيم ارجعوا إلى جماعة واحدة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل دعا إلى هذه الجماعات هل قال يا أبا بكر اتخذ حزبا ويا عمر اتخذ جماعة ويا عثمان اتخذ طائفة ويا علي اتخذ فرقة هل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم أجيبه أجيبه هل يوجد في سنته في سيرته هذا لا يوجد طيب بعد موته الصحابة رضوان الله عليهم هل هناك طريق او جماعة اسمها بكرية وجماعة اسمها عمرية وجماعة اسمها عثمانية وجماعة اسمها علوية موجود هذا موجود لا كانوا على اجتماع على طريق واحد إذن الصراط مستقيم. مستقيم إذن هو الصراط واحد والجماعة يريدونه عشرات عشرات كل خمس أشخاص عندهم حزب كل خمس أشخاص حزب والحزب عليه أمير والأمير له بيعة وهكذا هذا أمير وهذا أمير وهذا أمير وهذا أمير, وهذا أمير دولة الأمراء كلها أمراء وهكذا فلا شك أن هذا من طرق الشيطان فلتحذر إن الذي يدعو إلى الاجتماع على الحق داعية موفق مسدد والذي يدعو إلى هذا التفرق والتمزق هو المجنون هو المجنون وهو الضال المنحرف يريد أن يبعف هذه الأمة المسلمة أعداء الإسلام يفرحهم التفرق أو الاجتماع أجيب أعداء الإسلام يفرحهم التفرق أو الاجتماع التفرق ومن الذي يغيظهم الاجتماع لكن الاجتماع على ماذا أكمل نقاط من أتى بها فباخ باخ نعم أنا سأختار قم يا بني قم هل كل اجتماع محمود الجماعة كل مرة يسألون اجتماع اجتماع من أجل خالطة الطريق واجتماع من أجل التآلف واجتماع من أجل التراحم والاجتماع من أجل جمع الكلمة واجتماع والاجتماع والاجتماع ما أكثر لاجتماعات ما هو الاجتماع المحمود الذي يثمر ثمارا يامعا ماذا قال اجتماع في الدين وريد كلمة واضحة بينة ظاهرة جميعا عندك او ما عندك لا الذي يلقن ضعيف واذا قبل الولد التنقي التلقين فهو ضعيف ايضا ماذا قال لك ما قال لك شيء إزلس. نعم ما هو الاجتماع الذي يثمر ثمارا يامعا يتحقق بها وعد الله بالنصر والتمكين ما هو الاجتماع سأنظر أين أخونا جمعة أين هو رأيته قبل قليل أين قم هذا أخوكم جمعة من عرفه فقد عرفه ومن لم يعرفه فليعرفه الآن الاجتماع على الكتاب والسنة طيب لكنهم يقولون أيضا اجتماع على الكتاب في بفهم سلف الأمة هل ممكن أن تختصر هذا هل ممكن أن تختصر هذا طيب اجلس هو صواب نعم يا صاحب النبارة قال الله قال رسول اجلس وهذا طيب نعم عند عندك يا أخانا لؤي الاجتماع على الحق صحيح هذه يخافون منها يخافون منها انظر إلى عباراتهم في اجتماعاتهم اجتماع الكلمة اجتماع الكلمة على الحق إذ لا تجتمع إلا على الحق أما اجتماعاتكم الملفقة فهي كاذب وهراء وضياع للأوقات والجهد عليكم قبل أن تدخل قاعة الاجتماع أن تضعوا الهوى تحت أقدامكم هل تستطيعون؟ طيب قال الأصل الثالث أن من تمام الإجتماع من الأصول الستة أن من تمام الإجتماع السمع والطاعة السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا هذه المسألة مسألة الإمارة ومسألة أيضا السمع والطاعة لوليه الأمر. أولا ولي الأمر بد أن يكون لا بد أن يكون مسلم فإذا كان كافرا فهل هو ولي أمر أجيب ليس بولي أمر ولو تغلب على المسلمين واخذ الحكم قهرا فهذا ليس ولي أمر لأنه كافر إذا كان ولي الأمر مسلما فيسمع ويطاع مطلقا مطلقا كلما أمر بأمر قلنا سمعنا وأطعنا إذا ما هو القيد يسمع ويطاع في المعروف إذا أمر بمعروف قلنا سمعا وطاع وإذا أمر بمعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم لما قال منكم أي من المسلمين هذه واحدة لماذا لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم لماذا قال أطيعوا الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم لأن ولاة الأمر لا يطاعون طاعة مطلقة لا إذا أمر بمعروف قلنا سمعا وطاع وإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاع طيب لا سمع ولا طاع فهل معنى ذلك إذا كان ولي الأمر مسلما نخرج عليه إذا أمر بمعصية نخرج عليه لا نخرج عليه ولذلك حديث أباد بن الصامت بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكرع وفي العسر واليسر وأن لا ننزع يدا من طاعة وعلى أثرة علينا وأن لا ننزع يدا من طاعة إلا أن تروا كفرا بواحا تعرف ما معنى كفر بواح صراح ليس فيه تأويل ليس فيه تأويل يأتي هذا الحاكم ويكفر كفرا بواحا عندكم من الله فيه مرهب يعني عندنا دليل على كفر هذا دليلا مستيقنا دليلا مستيقنا لا تأويل فيه فإذا كفر الحاكم بكفر بواح هل نخرج عليه نخرج عليه نخرج عليه بشروط نخرج عليه بشرط الشرط الأول أن تكون لنا قوة على إزالته قوة على إزالته وتنصيب مسلما صالحا بدله تنصيب مسلما صالحا بادلا كذلك أيضا أن يكون للمسلمين قدرة داتية لا يكون هذا الخروج على الحاكم الكافر يجلب مفاسد أعظم وأعظم مفاسد أعظم وأعظم ولذلك الأمر في مسألة الخروج على الحاكم الكافر يحتاج إلى توفر الشروط يحتاج إلى توفر الشروط لأن القوة لو كانت ضعيفة وكان الحاكم الكافر أكثر عتابا وقوة وسلاحا جاءت الدائرة على من؟ على, من؟ على المسلمين وأذاقهم العذاب وأذاقهم العذاب إذن السمع والطاعة لولي أمر المسلمين إنما تكون في المعروف إذ لا سمع ولا طاعة في معصية الله عز وجل طيب وفي حديث العرباض المتقدم فإنه قبل هذا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ولو تأمر عليكم ماذا عابد حبشي جاء في البخاري كان رأسه زبيبة كان رأسه زبيبه لو كان ولي امر المسلمين مولا رقيق عابد نسمع, نسمع ونطيع في المعروف نسمع ونطيع في المعروف اذ لا تجتمع لا يجتمع امر المسلمين الا بإمام ام الا بجماعه ولا جماعه الا بإمام لا جماعة إلا بإمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مات هل بادر الصحابة بدفنه أم أخروا دفنه حتى أخذ الخلافة أبو بكر أجيب أخروا دفنه إلى أن اجتمعوا على خلافة أبي بكر مما يدلك على أنه لا يمكن أن تبقى الأمة بلا؟ إمام. لا, يمكن. لا يمكن أن تجتمع الأمة إلا بإمام مسلم وهل يشترط فيه كي يسمع له ويطاع في المعروف أن يكون صالحا برا تقييا أجب يشترط لا يشترط قد يكون فاسقا قد يكون ظالما قد يكون فاجرا نسمع ونطيع أجيبه نسمع ونطيع في المعروف ولا ننزع يدا من طاع لا ننزع يدا من طاع وهل نجاهد معه إذا رفع راية الجهاد وهو حاكم ظالم مسلم ظالم تاسق رفع راية الجهاد بسبيل الله نجاهد معه أجيب نجاهد معه طيب ظالم فاسق يصلي بنا وهو حاكم المسلمين نصلي خلفه نصلي خلفه إذن نصلي وراء أمتنا أبرارا كانوا أو فجارا طيب ونجاهد معهم والإمام جنة يتقى به جنة وقاية. ولذلك إذا الناس عاشوا بلا حاكم فإنها فوضى وسيحصل ماذا الخلل العظيم ولذا قال بعض السلف ليلة إمام ظلوم ولا فتنة تدوم إمام ظلوم ولا فتنة تدوم ويوم دهر أو سنين بحاكم ظالم ولا يوم بلا حاكم يوم واحد بلا حاكم تنتهك الأعراض تسلب الأموال تراق الدماء تنقطع السبل يوم واحد بلا حاكم بلا ولي أمر المسلمين إذن من أعظم المهمات وجود ولي امر، المسلمين فإذا قال قائل كيف نجده نجده بالطوق التي جاءت بها الشريعة التنصيص كما حصل في خلافة أبي بكر الصديق مروا الناس مروا أبا بكر فليصلي بالناس ويأبى الله ورسوله والمؤمنون والمؤمنون إلا أبا بكر هل أنتم تاركوني صاحبه فهناك ما يدل على أن أبا باكر هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الذي استخلفه في الصلاة يصلح لمرضه طيب وأيضا بعد ذلك من الطرق أن يولي الإمام المتقدم خليفة بعده كما حصل مع عمر فأوصى بالخلافة الى. عمر بالاستخلاف ثم ايضا باختيار اهل الحل والعقد كما فعل عمر في من بعده انه رجع الى ستة من المهاجرين ستة من المهاجرين اختيار اهل الحل والعاقد الصورة التي بعد هذا ان يتغلل حاكم حاكم ويستتب له الأمر فيسمع ويطاع له ولو كان ظالم ولو كان ظالم افرض أنه خرج فقتل فقاتل ثم استتب له الأمر فإنه يسمع ويطاع له في المعروف هكذا جاء في شريعة الله عز وجل إذن تنصيب ولي أمر المسلمين لا يكون عن طريق عن طريق ما تفرضه دول الكفر ما تفرضه دول الكفر لا عندنا الرجوع إلى أهل الحل والعقد العلماء الفضلاء الرفاعاء أهل السياسة الصادقين الحكماء الخبراء لكن أن يفتح الباب على مصر علي تحت بابي. الانتخاب للأكثر وتشترى ذمم الناس ويفتح المجال لأحزاب ضالة أصحاب أذكار خبيثة فإذا جمعوا أعدادا كثيرة أخذوا الحكم هذا ليس من شريعة الإسلام هذا من شريعة أهل الكفران فهمتم شيئا؟ إذن هذه طرق تولية ولي أمر المسلمين ولو أن في بلادنا حصل أن رجعوا إلى أهل الحل والعقد لك فينا شرا كثيرا ولحقنا الدماء كثيرا ولحفظت أعراض كثيرا ولأمنت أموال كثيرا ولعاش الناس أمنا وآمانا لكن تركوا الحبل هكذا سنين عددا من أجل أن يستقوي أهل الباطل وأهل الشر وأهل الجرائم وأهل القاتل وأهل سفك الدماء وانتهاب الأموال فنسأل الله السلامة والعافية فهذه هي عاقبة من خرج عن شريعة الله عز وجل وكان عاقبة أمري خسرا طيب نقرأ في نعم نقرأ في القوائد الأربعة